الحمد لله خلق الأفئدة ويعلم سرائرها وأهاج نفوس أصفيائه لحج بيته الحرام فحرك منها إليها مشاعرها وجعل الحج المبرور ماحيا للخطايا صغائرها وكبائرها يق الله به من كل نفس شرها وعواثرها أحمد ربي تعالى وأشكره قدس هذه العرصات وأعلا في العالمين مآفِرَها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادَةً تردد في محاريب المساجد وتعلو منائِرَها أما بعد فأُوصِيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فهي العُدَّة والزاد وهي المدخر ليوم المعاد وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُوا نِيَا أُولِي الْأَلْبَابِ أيها المسلمون في هذه الأيام يستقبل المسجد الحرام طلائع الحجاج ووفود الرحمن وتتزين مكة والمدينة لقاصديها فقد هبَّت رياح الحج وحلَّت أيامه المباركات وهاهم الحجاج ومن يتهيئون في بلادهم للحج تسبقهم أشواقهم وتسابقهم أحلامهم لعناق البيت العتيق شعور يهفو بالفؤاد إلى الأرض المقدسة يملأ النفس أشجان تسمو بها الروح وتأسر القلب عواطف يمتزج فيها الأمل بالوجل والإشفاق بالرجاء والحب بالحب بالشوق والحنين تمور بالنفس تلك العواطف والأشجان منذ أن عزمت على الرحيل إلى بيت الله الحرام فتتمثل لها مكة ومقدساتها وطيبة وأنوارها وتصعد بها ذاكرتها إلى الماضي البعيد فتستعرض قريشاً وآثارها والدعوة الأولى وأسرارها وأماكن إن ذكرت أهاجة القلب الساكن وحرّكت الغرام الكامن وما ذكرها إلا رمز لكل ما تعلق بها من مشاعر وذكريات فالكعبة والبيت الحرام وحراء وزمزم ومقام إبراهيم وغار ثور وخيف منا ووادي عرفة ومسجد نمرة وبطن الصفاء ودار الأرقم والمشعر الحرام وشامته وطفيل ومزدلفته وثبير وحرة واقم وبني سالم بن عوف ومسجد قباء وبئر أريس وجبل أحد والبقيع والروضة, بي والروضة بين بيت النبي ومنبره والروضة بين بيت النبي ومنبره وآثار الخندق وغيرها كل هذه الأسماء في مكة والمدينة لها على نفسك سلطان حين تذكرها وحين تمني نفسك برؤيتها ومشاهدتها وما تصوره لك مما كان فيها من حادثات جسام فتندفع في بكاء صامت أو مغمورا في فيض من الشعور بالسرور أو ذاهلا تسير مع تاريخ الإسلام الحي فإذا ساعات عظيمة وانتصارات تسمو على البشرية وإذا ساعات من الضعف تثير الشجون وتستدر العيون هبت رياح الحج وحلت أيامه المباركات فتتذكر يوم أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الناس بالحج فجاء الناس من كل حدب وصوب من القرى والبوادي من السهل والجبل والوديان والصحارى مشاتا وركبانا تحدوهم الرغبة الصادقة في حج بيت الله الحرام خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالناس يوم السبت الخامس والعشرين من ذي القعدة بعد أن صلى الظهر بالمدينة وقد اجتمع حوله أكثر من مئة ألف حاج قال جابر رضي الله عنه يصف لنا المشهد المهيب فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء. حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا الحديث رواه مسلم وكأن هذا المشهد العظيم يترجم قول الله عز وجل هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وتتذكر قبل الهجرة يوم أن كان صلى الله عليه وسلم يطوف على القبائل قائلا لهم من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة فلا يجد ملبيا لدعوته ولا نصيرا حوله ولكنهم اليوم يأتونه من كل فج عميق تتأملوا يوم أن خرج من مكة مهاجرا مطاردا فلم يكن معه إلا الصديق رضي الله عنه يتذكر الطلب فيمشي أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله أما اليوم فمد بصره من الرجال يحوطونه ويحتفون بركابه وكان حقا علينا نصر المؤمنين إنها السنن وإنها معالم يهتدي بها أتباع الرسل كلما كثر الخبث أو ضاقت به السبل أيها المؤمنون هبت الحج وحلت أيامه المباركات وكأننا نستمع إلى خطبة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة في حجة الوداع حيث خاطب أمته إلى يوم الدين بكلام حق ووحي لا يعقب عليه ولا يستدرك فكان مما قاله لهم ولنا ولمن سيأتي بعدنا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وإن ريب الجاهلية موضوع وقد الله أنه لا ربا واستوصوا بالنساء خيرا إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا ولكم عليه حق إن ربكم واحد وإن إلهكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب إن أكرمكم عند الله أتقاكم إنها كلمات نبي الله أصل العدل والصلاح قرر فيها قضايا العقيدة والوحدة والدماء والأموال والنساء والإنسانية هي القضايا التي يحدثك تاريخ البشرية ويشهد لك واقعها المعاصر أن جبابرة الأرض ومفسديها كانوا على الدوام يخلخلونها فيسعون لإفساد عقائد الأنبياء ليسهل اختراق الإنسان بعدها ويكثرون القتل وسفك الدماء وامتهان النساء ليصلوا إلى المال والشهوات ويشرعون الربا لتكثير المدخرات والنتيجة هي سحق الأمم والمجتمعات والخراب الأخلاقي والأسري والدمار النفسي والصحي والأزمات المالية والاقتصادية أيها المؤمنون هبت رياح الحج وحلت أيامه المباركات وفيها نتابع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلن في كل موقف أن نسکه وشرعته مخالفة لنسک المشركين وشرعة الكافرين فتميز عنهم وتباعد عن طريقتهم كان المشركون لا يفيضون من مزدلفة حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأفاض قبل أن تطلع الشمس وقال صلى الله عليه وسلم خالف هدينا هدي المشركين رواه الإمام أحمد يريد لأمته أن تكون متميزة بهديها كله فلا تقلد الشرق ولا تتبع الغرب ولا تخلط شعائرها بشعائرهم ولا تقدم هديهم على هديها. نبه الناس إلى أن هذه الأمة هي الأمة الوارثة للأنبياء وأنها موصولة التراث دوما بالسماء. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بوادي عسفان قال يا أبا بكرين أي وادي هذا؟ قال وادي عسفان. قال لقد مر به هود وصالح على بكرين أحمرين خطمهم الليث اليف وأزورهم العباء. وأرديتهم النمار يلبون يحجون البيت العتيق أخرجه الإمام أحمد في المسند وحج البيت موسى بن عمران ويونس بن متى عليهم السلام وسيحجه آخر الزمان عيسى عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليهلن بن مريم بفج روحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما رواه مسلم ليدكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة حينما تحج بيت الله الحرام بركب الأنبياء الكرام الذي تنتمي إليه وتمتد وتمتد جذورها لتتصل به ليدكر هذه الأمة أنها في حجها على صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء أنها على آثار أنبياء الله تقتدي وتسير أولئك الذين هدى الله فبهداه مختده وقد لفت القرآن العظيم لهذا بقول الحق سبحانه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى موافقة لإمام الحنفاء وأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام ولما دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم ترى هذه المواقف والمقامات وتتمثل أمامك قول الله تعالى وإذ يَرْفَعُ إبراهيم الْقَوَاعِدَ من البيت وإسماعيل ربنا تَقَبَّلْ مِنَّا إنك أنت السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ربنا واجعلنا مسلمين لك وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس في حجة الوداع قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم أخرجه أصحاب السنن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بهذه الآية تختم الرسالة وينبه النبي صلى الله عليه وسلم الناس بقوله خذوا عني مناسككم، فلعلّي لا ألقاكم بعد عامي هذا. يختم, مهم يختم مهمته ويودع أمته ويستودع الله أمانته، ويشعرهم أن الحق لا يموت بموت أصحابه. عن عاصم بن حميد أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه. ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته فلما فرغ قال يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري فبكى معاذ جشعا لفراق النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي يا معاذ لا تبكي يا معاذ الحديث أخرجه الإمام أحمد وغيره وكان الأمر كما قال أيها المسلمون هبت رياح الحج وحلت أيامه المباركات ومعها تتشوق النفوس إلى الضفر بالفضل العظيم وحج بيت الله الكريم مستجيبة لنداء الرحمن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق عليه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرورة ثواب إلا الجنة أخرجه الترمذي والنسائي وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور رواه البخاري ومسلم في الحج غفران الذنوب ومحو السيئات ومضاعفة الأجور وإجابة الدعوات أما يوم عرفة فهو, الو... فهو اليوم المشهود أقسم الله به في قوله والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود فاليوم الموعود هو يوم القيامة واليوم المشهود هو يوم عرفة والشاهد هو يوم الجمعة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة. احتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله. أخرجه مسلم. والحج خير كله. ومنافع في الدنيا والآخرة. وأذن في الناس بالحج يأتي كرجال وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم.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 الحمد لله جعل البيت مثابة للناس وأمنا وأسبغ علينا نعمه وإحسانه فضلا منه ومننا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون لقد عظم الله بيته الحرام فأقسم به في كتابه فقال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 ومن بركته أن الله ضاعف فيها الأجور فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاةٌ في مسجد هذا خير من ألف صلاةٍ في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام رواه مسلم وهي أحبُّ بلاد الله إلى الله ورسوله روى الترمدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولو أني أخرجت منك ما خرجت ومن فضل مكة حرسها الله شمول الأمن لكل من فيها من إنسان وحيوان ونبات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس ولا يحل الامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا أو يعبد بها شجرة الحديث رواه البخاري ومسلم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 وقال سبحانه ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وإن من أول ما يعظم به هذا البلد الحرام أن يجتنب, فيه أن يجتنب فيه الشرك وما يؤدي إليه من البدع والمحدثات قال الله عز وجل وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود فهو بيت أسس على التوحيد كما يجب تعظيم وتطهير هذا البيت الحرام وهذه البقعة الطيبة الطاهرة من المنكرات والمعاصب الظاهرة ويتحقق ذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالبر والتقوى فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعائر الله التي يجب تعظيمها بل ذهب بعض السلف إلى أن السيئات تضاعف في هذا البلد قال مجاهد رحمه الله تضاعف السيئات في مكة كما تضاعف الحسنات فعل المسلم أن يعي هذه القدسية معظما شعائر الله وحرماته ولتكن أعماله فيها موافقه لأمر الله وشرعه وليحسن العمل وينشغل بما جاء لأجله من طلب رضوان من طلب الله وليجتنب ما ينافي مقاصد الحج قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات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 وأن يكونوا متعاونين متسامحين مع وفد الله عز وجل وأن يحسنوا أخلاقهم معهم ببسط الوجه والشفقة عليهم وعدم إدائهم أو هضم حقوقهم حفظ الله الحجاج والمعتمرين حفظ الله الحجاج والمعتمرين وأتم نسكهم وتقبل الله منا ومنهم هذا وصل وسلموا على خير البرية وأزك البشرية محمد بن عبد الله اللهم صل وسل وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وارض اللهم عن الأئمة المهديين والخلفاء المرضيين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك أجمعين ومن سار على نهجهم واتبع سنتهم يا رب العالمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء أو فرقة فرد كيده في نحره واجعل تدبيره دمارا عليه اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة اللهم وفقه ونائبيه لما فيه الخير للعباد والبلاد واسلك بهم سبيل الرشاد اللهم وفق رجال امننا اللهم وفق رجال امننا وجميع العاملين لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما اللهم سددهم وأعنهم ووفقهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وبارك أعمالهم وأعمارهم وجازهم بالإحسان والإسعاد يا رب العالمين اللهم ادفع عننا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم اجمعهم على الحق والهدى اللهم احقن دماءهم وآمن روعاتهم واحفظ دينهم وأعرابهم وديارهم وأموالهم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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا وبلغنا فيما يرضيك أمالنا ربنا اغفر لنا ولوالدين ووالديهم وذرياتهم وأزواجنا وذرياتنا إنك سميع الدعاء